بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 افمنوا كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم Every time they came to them, they came to them, and if they knew about them, they came to them. And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 تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الجزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا, وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 So those who believe, know that it is the right of their Lord. And those who disbelieve, say, What did Allah want to do with this thing? He الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَئِ إِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلمما انبئهم باسماءهم قال الم اقول لكم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 فأذى الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا Bani Israeel athkuru nirmatiyelati an'amtu alaykum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum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 يا Bani Israeel, remember the prayer that I have loved for you واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل مِنْهَا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظِّبْ عَصَاكَ الْحَجْرَ فَالْفَجَرَتْ مِنْ خُثْنَةٍ عَشْرَةٌ عَيْنٌ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُمْ أَشْرَبُوا مِنْ دِذْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 الله ويقتلون ويقتلون النبئين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Inna al-la-zine aam-an-u wa-la-zine haadu wa n-saara wa s-sabi-in man aam-anabila Man aam-anabila hiwa al-yawm al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 قَالُدُوا لَنَا رَبَّكَ يبين لنا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لونها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ذو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال ان هو يقول ان جاء بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحر مسلمه لا شيء تفيغا قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعطلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمي أيون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يغنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عدل لا يشتروا ليشتروه به ثمنا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 قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون ام تقولون على الله ما لا تعلمون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 وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا, وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Then requiredammate with you until they heard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 then these those victims bite themselves and they galaxies, from them, they Barcel charge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 افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 بسم اشتروه به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله بريا أي ينزل أي ينزل الله من فضله على من يشاء من So they're left with a shame on a shame And to the kafirs it's a shame And if they said to them, And the truth is true for those who are with them. Say, why do you kill the prophets of Allah before, if you were信ens? بعضه وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشتبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Qul in kanat lakum ud daru al-akhiratu inda Allah khalisaan min duun in nasi fatamanu fatamanu ul وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ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 And when the Messenger of Allah came to them, he was faithful to those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 حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاد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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَى مُوسَى مِنْ قَبْلِ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 for their own to therefore nothing is sendo for what has to be Source They interensor at 1 placeounced until zeke Allah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 ولَئِنِّ التَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الذين آتينهم الكتاب يطلونه حق لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ Lord, make بَلَدًا country a safe مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ people بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ believe كَفَرَ Allah قَلِيلًا ثُمَّ end of عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 They said, we will worship you and your God, Abraham and Ishmael and Ishaq,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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وما أُزِلَ إلَى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُتِيَ موسى وعيسى وما أُتِيَ النبيون مِن ربهم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 أَمْ تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله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 يا قلب على عقيبي وإن كانت لك براءة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إمامكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولا ان الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت تتبع قبلتهم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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 ان الذين كفروا وما توهموا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين في غلا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصل في الدياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أزدي يحبونهم كحب الله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 أولو كان آباؤهم لا يعطلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صنع بكم عمي فهم لا يعقلون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 فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الذين يجتنون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذمَّ الْقُرْبَ وَالْيَدَمَ وَالْمَسَاكِنَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاعِيلِنَ وَفِي الْضِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوَفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْثَاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْثِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الحر بالحد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تغفيف من ربكم ورحمه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 حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُم إِلَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى السَّفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم الْيُسْرَ ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله على ما هداكم ولعلكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا غَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبًا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا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 وقتوا البيوت من أَبْوَابِهَا واتقوا الله لعلكم تفلحون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 إذا لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن تغوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيثر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 فَمَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فما استيسر مِنَ الْهَجِّ فمن لم يَجِدْ فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ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 واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفض ان من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم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 يَقُولُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ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 Salbani Isra'il kam atayna مِنْ آيَةٍ ayat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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وآذل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس, ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَغَضَبَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نسر الله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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا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 يردوكم عن دينكم إن استقاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمد وهو كافر فأولئك فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعذبكم ولا تلك المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم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 قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُم مُلَاقُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَدْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَتَبَرَّرُ وَتَتَّقُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يأخذكم الله باللوا في إيمانكم ولا يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نساء إيم تربص أربعة أشهر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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرو ولا يحل لهن أن يكنّ ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولأن مثل الذي عليهن بالمعروف وللدجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله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 وَإِذَا أَطْلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّكِ احْنَاءَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح تَأَيَّبَ لُغَلَ الْكِتَابُ أَجَلَه وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُ وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا دَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ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 أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعض موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا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 ما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقط لنا اليوم بجال وجنوده قال الذين يغنون أنهم لا الله كم من فئة, كم من فئة قليلة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 وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله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 إلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس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 ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلا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 فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَاءَ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 وانظر الى حمادك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل, ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل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 وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جننت من نخيل واعناب تجري تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ومن ما لكم من الأرض ولا مَمُلْ خَبِيثٌ مِنْ حُتُلِ فِقُونَ وَلَا تَيَمُّمٌ مَمُلْ خَبِيثٌ مِنْ حُتُلِ فِقُونَ وَلَسْتُ بِآخِذِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضَ فِيهِ وَلَمْ يَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدِ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ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 وما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعافف تعرفهم بسيما لا يسألون الناس إلحافا وما تلفقوا من خير فإن الله به عليم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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الذبع لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الذبع وأحل الله البيع وحرم الذبع فما جاءه مَوْعِظَةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون.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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ادباء ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم ابسط عند الله واقوم للشهاده وادنى ان لا ترتابوا الا وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا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 والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله رب ولا تكتموا الشهاده